Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. ma Ma Rabbika innaka la ajran innaka la 122. ستبصر ويبصرون 123. بأيكم المفتون 124. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 125. فلا تقع المكذبين لو تدهن فيدهن لا تطع كل حل لا سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ كَمَا بَلَوْنَ إذ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُ وَلَا يَسْتَثْنُونَ 129. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائم 120. فأصبحت كالصريم 121. فتنادى المصبحين على حرثكم إن كنتم صالمين تُنَّ الَّذِي يَدْخُلُنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَل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 أسا ربنا أن يبدلنا خيرا منها إننا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك الع.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 إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم عيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعين أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خاشعةً ترحقهم ذلة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 اذَرْنِي وَنَيَّ كَذَّبُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ من مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عندهم الْغَيْبُ يكتضون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى إذ نادى وهو مكروه لو لا أنت نعمة من ربه لنُبذ بالعراة